بوك تو سيستخ ستون ستون ان دي بنك في البنك في البنك اكفل خراغ الريكنن وبماك اريد ان افتح حساباً Ek wil 'n rekening Hier is my paspoort. <huna> <huna> hier is my En hier is my adres. En hier is my adres. Ek wil graag geld in my rekening deponeer. اريد ايداع نقود في حسابي اريد ايداع في حسابي اكفول graag geld سحب نقود من حسابي اريد سحب نقود من حسابي اريد ان أستلم كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي اكول graag reisiger check wissel كم قيمه الرسوم, كم قيمة الرسوم؟ Waar moet ik ينبغي ان اوقع؟ اين يجب ان اوقع؟ اكفر وغ ا اور بتالينغ فان من المانيا. انتظر حوالة من ألمانيا هير ايس مير ريكنينغ هنا رقم حسابي. هنا رق حسبي استخات ورببطال؟ هل وصلة النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود أكف الخراغ بخاط صل أريد أن أص هذه النقود أريد أن أصرف هذه النقود؟ Ik heb Amerikaanse dollars nodig. لدولارات أمريكية. احتاج لدولارات أمريكية. Kun je من فضلك أعطني أوراقاً نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Is hier 'n kredietbank? Hel jygud huna sarraf ali? Hel jygud huna sarraf ali? Hoeveel geld kan ek hier ontrek? Kam al mablagh alladhi yumkin E beta ka tetimaaan en let die jomkin no stemlo ha? E beta katimaaan in let vir die klankklas en tekst.